تلك النعمه ومما يعينه ايضا على بر والديه ان يدرك ان الدنيا كلها قليله وان المصير الى الله وان الفوز بما يرضي الله سبحانه وتعالى فما الذي يلهيه عن بر والديه من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين ثم البر سبب لبر الابناء بالاباء وكذا العقوق سبب للعقوق الجزاء من جنس العمل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 ولا سيما الأم الأم قال الله تعالى ووصينا الانسان بولديه حملته امه كرها ووضعته كرها وفي ايه اخرى حملته امه وهنا على وهن والام تدعك في الحمل وعند الوضع وبعد الوضع وترحم الصبي صبيها اشد من رحمه الوالد له ولهذا كانت أحق الناس بالصحبة حتى من الأب قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك ثم قال الثالثة أو الرابعة ثم أبوك الأب أيضا يتعب في أبنائه يضجر لضجرهم ويفرح لفرحهم ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم أليس كذلك يضرب الفياف والقفار والمهالك والمفاوز من أجل تحصيل العيش له ولأولادهم فكل منهم له حق مهما عملت من العمل لم تقضي حقهم ولهذا قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فحقهم سابق ربياك صغيرا حين لا تملك نفسك نفعا ولا ضرا فواجبهما البر والبر فرض عين ولا فرض كفاية فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس ولهذا قدمه النبي عليه الصلاة والسلام على في سبيل الله فبروا الوالدين الفرض العيني مقدم على فرض الجهاد كما في حديث ابن سعود قال قلت يا رسول الله اي العمل أحب الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله الوالدان من هما هما الأب والأم أما الجد والجدة فلهما بر لكنه أقل من الأم والأب لأن الجد والجدة لم ينال أو لم يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة فكان برهما واجبا من باب الصلح لكن هما أي جد والجدة أحق الأقارب بالصلة أما البر للام والاب لكن ما معنى البر البر يصال الخير بقدر ما تستطيع ايصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر ايصال الخير بالمال ايصال الخير بالخدمه ايصال الخير بكل ما فيه راحتهما ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد إذا لم يحصل على على الإبن ضرر فيجب عليه ان يخدمهما إذا لم يكن عليه ضرر فإن كان عليه ضرر لم يجب عليه خدمتهما اللهم الا عند الضرورة ولهذا نقول إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليك فيه أما ما فيه ضرر عليك سواء كان ضررا دينيا كأن تخل بواجب من أجلهما او ضررا بدنيا فلا يجب عليك أما المال فيجب عليك أن تبرهما ببذله ولو كثر والاب خاصة له ان ياخذ من مالك ما شاء ما لم يضرك طيب إذا تأملنا في أحوال الناس اليوم وجدنا أن كثيرا منهم لا يبر بوالديه. بل هو عق تجد يحسن إلى أصحابه ولا يمل الجلوس معه لا يبقى معهم ليلا ونهارا ما مل لكن لو يجلس إلى أبيه وأمه ساعة من النهار لوجدته متململا كانما هو على الجمر نصر الله العافية هذا ليس ببار ليس ببار البار أن ينشرح صدره لأبيه وأمه وأن يختمهما على أهدا عينيه وأن يحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع وكما قالت العامة فإن البر مع كونه مع كونه يحصل أي البار على ثواب عظيم في الاخره فانه يجازى به في الدنيا يجازى به في الدنيا البر والعقوق يقول عوام انها ايش اسلاف اسلاف أقرض تستوفي ان قدمت البر برك اولادك وهنا حكايات كثيرة في أن من الناس من بر والديه فبر به أولاده كما بر بوالديه وكذلك العقو يعقك ولدك وفي هذا حكايات كثيرة حكايات كثيرة تدل على أن الإنسان عقه أولاده كما عقه هو فالمهم فالمهم أن أهل السن والجماعة جعل الله وإيكم منهم يأمرون بكل خير البر الوالدين وصلة الأرحام فرق بين الوالدين والأقارب الآخرين الأقارب لهم الصلة والوالدين لهم البر والبر أعلى من الصلة لأن البر كما قلنا قبل قليل كثر الخير والإحسان لكن الصلة لا يقطع الله يقطع ولهذا يقال في تارك البر انه عاق ويقال في عادل في من لم يصل انه قاطع صله الارحام واجبه وقطعها سبب اللعن والعذاب بالله والهرمان من دخول الجنه قال الله تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فصمهما اعمى ابصارهم وقال النبي عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه قاطع يعني قاطع رحم الصله جاءت في القران والسنه مطلقه وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فايش فبالعرف احددي ما دامت جاءت مطلقه ترجع للعرف. العرف فما سماه الناس صله فهو صله وما سماه قطيعة فهو قطيعة وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم فإذا كان الناس في حالة فقر وأنت غني وأقاربك فقراء، يكفي في صلاتهم أن تذهب إليهم في الصباح وتقول كيف أنتم كيف حالكم وفي المسافة تقول كيف أنتم كيف حالكم ولا ما يكفي ها وإيش لازم تعطيهم تعطيهم لقدر حالك هؤلاء يقول لوقت من الصباح إلى المساء وشونكم كيف أنتم وشونكم كيف أنتم وشونكم كيف أنتم ولا يعطينا واصل ولا غير واصل حبيت و... و... و... ولاسبي واصل تقول أنا عطنا ولا نشوف وجهك نعم طيب هذه حال إذا كان الناس أغنية وكل في فيمكن أن الذهاب إليهم في الصباح والمساء يعدوا سنة سنة. يعدوا صلة كذا ولا لا طيب في مثل زماننا هذا الآن حقيقة الأمر أن الصلة بين الناس قليلة لأن ما هناك تواصل تجد الأقارب يعرف أعظم بعض يمكن بعض الناس ما يعرف, ما يعرف أولاد ابن عمو إذن كذلك هذه ما هي صلة في الحقيقة لكن مع ذلك لانشغال الناس في حوائجهم وانشغال بعضهم عن بعض لو تسالوا كل هذا قاطع قال لا ما قطع لانه دائما يسالنا مثلا ودائما يقول كيف انتم كيف حالكم ياتينا في الاعياد ياتينا احيانا في الجمعة يتكلمون بالهاتف يكتب لينا الرسالات نعم لكن الحقيقه ما هي هذه الصله التامه الصله التامه أن تبحث عن حالهم كيف انتم واولادهم تشوفون أن شكلهم ما من إنسان إلا وله مشكلة، لكن هذه مع الأسف مفقودة كما أن البر التام مفقود. من حقوق الوالدين. من حقوق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا من حقوق, الوالدين. من حقوق الوالدين وبالوالدين احسانا فكان قائلا قال كيف احسن الى الوالدين كيف احسن الى الوالدين فبين الله عز وجل هذا الاحسان اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب كما ربياني صغيرا فتحصل من هذا يا اخوه ان الاحسان الى الوالدين يكون ببذل المعروف وكف الاذى وإدخال السرور والدعاء لهما والتواضع لهما من حقوق, من حقوق الوالدين فالبر يفرج الكرة ويكون سبب لإجابة الدعاء ثم البر سبب لبر الأبناء بالآباء وكذا العقوق سبب للعقوق الجزاء من جنس العمل من حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين قال النبي عليه الصلاة والسلام رائم عن ثم رغم عنفه ثم رغما قيل من يا رسول الله قال من ادرك والديه كلاهما أو حدهما عند الكبر ثم لم يدخل الجنه من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين